وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمان والحب ذو العصف والويحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج منه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 Amen. Mm -hmm.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 تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان 125. دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان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 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّةٌ لَّفِئَ بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَنَةٌ لَّفِئَ آلَاءِ ربكما تكذبان فيهما عينا لنبّاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان.